مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ مَتَرَبَّصْتُمْ مُرْتَبِتِينَ وَتَرَبَّصْتُمْ مُرْتَبِتًا مُغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّتْكُمُ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ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 مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كذبين وكن كتابا من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم فقست قلوبهم كثير منهم فاسقن اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها الافضل عدم اغتها قلبينا لتموا الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ما لهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء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 اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ غَتَاؤُهُ تَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْ اتالدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى موفرة من ربكم جنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ياتيه من يشاء ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ تَفَضَّلْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً يتدعوها ما كتبناها عليه ما كتبناها عليهم إلا بِتَغَاضيٍّ رِضوانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا اتَّقُوا اللَّهَ